فأول ما رأاني قال لي بالحرف الواحد الله يعافيك دقيقة فلما أتيت عنده قال أو أطلب من خدمة الله يعافيك قال لي الله يجزاك عني خير تكفى بس تدفني لين باب الحمام أعزكم الله المشوار ما أخذ مني سبع خطوات فلما وصلنا عند الباب وإذا به يرفع الأعين ينظر إلي بحياء يحس أني صاحب أفضال عليه وإذا بالعيون تلمع قال جعلك في جنات النعيم والله ما قصرت وأنا أدري أني تعبتك بس تكفى ما عليش تدخلني جو الحمام أعزكم الله فلما أدخلته وإذا بالرأسي طأطأ والدموع تذرف علّه كان يتذكر يوم كان يمشي ما يحتاج لأحد أن يدفع ولا لأحد فضل عليه وما كان يشكر الله عز وجل فجلس يدعو بحرارة ثم قال آخر طلب والله ما عاد أطلبك غيره تكفى أنا عارف أني تعبتك بس طلب أخير تكفى بس تشيلني على الكرسي وشيل ملابسي بس تكفى لا تناظرني أنظر إلى هذا المشوار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 عند الباب وأنت خارج استشعرت هذه النعم التي حرم منها ملايين ثم ارتفعت بقلبك إلى المنان قلت اللهم ذك الحمد أن فضلتني على كثير من العالمين تذكر في يوم ما هي سبع خطوات أربعين سنة يحركك يطعمك يسقيك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 يأتون أهله يجدون قد سقط في السلم تسمم دمه يسقط عليهم في السيارة مغمى عليه يأتي يجول المكاتب يطلب الناس تكفون يا أخوان أنا ملفي في بنته اليوم وعندي غسيل بكرة تكفون لو شهر جد بعد كل هذا في خلال شهرين تعرف كم يوصل يجلس ثمان ساعات أنت تقضيها وأنا مع أهلناه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 ما دمتم فوق الأرض فالفرص عندكم والذي نفسي بيده يوم تبلغ الحلقوم تسحب منك الصلاحيات كلها أبتوب ربي يرجعون تبكي الدم يقال اخسأوا فيها ولا تكلم فوالذي نفسي بيده ستذكرون هذه الكلمة كل منا سيذكرها